Katika Katika Katika katika kitabu kitabu cha <-chariab> Cha <-u> salihin Na na Na Naam Babu afwan, babu katka, -pita. babu Baada ya Ya Ya kukamilisha sabr hicho hicho mwanachuoni wetu imam Nawawi rahimahullahu ta'ala na, kabla kuingia ಕಥ -ja, imam ಕೂಚಾಲ ಕಥ ಕಾತಬೋ ಯು salihin Na kuzi elezea, na Na Na zile aya aya Ambazo zina Au zina na mwaduhi, au mada hi, ya ya ukweli na imamu nawawi ametaja tatu Peke yake katika ನಕುಲೆ ನರ ಹೆಶಾ ಚುಕಾ ಸೋಮಲ ಆಯ ಅಂಬೋ ಜಿನಾ ನಸಿಬಿಯಾನಿಕಿಯಾನ ನಮೋ ಐಮಿ ಯಾ ಅಖ ಯಾ ಕೊಲಿಮಾ ಮುನವೀ ಅಮಿಠಾ ಕೋರ್ ಆನಿಫು ಬಾಲಿ ಆಯೋಜು ಆಯಿ ಸಾನುಗುಮ ಜಿಯಾ masala ya sidi ndani ya qurani tukuf imamu nawawi alitosheka na hizi aya tatu kwa kutoa ishara ya kwamba qurani kadhalika nayo inazungumzia mada au swala hili la sidi ukweli na linalipa a, linalipa nguvu kadhalika kulitilia mkazo jambo hili na baada ya kutaja zile aya kuzisoma hatukuingia ndani katika tafsiri kwa sababu طبيعه الدرس او طبيعه المقام ني مقام الحديث فايوه هاتكuzama ndani katika masail atafsir tulizungumzia kwa kwa haraka haraka ili tusongee mbele tuje katika masail alhadithia kabla ya kuzungumzia upande wa hadith alizozitaja imam an-nawawi na niwape tu kwamba ishara haraka haraka kwa ahadith za babu sabr babu as-sidq ni hadith kidogo Al-Ishtigho Imam Nawawi akuzia kazote ingawa kuna hadithi zingine lakini Imam Nawawi alipendelea na akaona ni munasib kutaja hadithi chache ambazo hazizidi hadithi tano katika babu as-siddiq akazitaja hizo walakin zina mafunzo na na na na mwongozo mkubwa ndani yake kama mtakavyoona katika uh, kuelezea hadithi hizi Kwa hivyo katika mukaddima au utangulizi wa mlango huu mlango as-siddiq kanza tukataja maana ya sidq tukasema nini maana ya sidq kama inavyokuja katika lugha ya kiarabu baada ya kuelezea maana ya sidq tukaenda katika nukta ya pili nukta ya pili ya ikhwan ni anwaa as-sidq anwaa as-sidq aina za ukweli tukasema an-naw' al-awwal min anwaa as-sidq asheikh Muhammad ma huwa as-sidq ma'a Allah barakallahu fik ath-thani Ahmad ma كنت موجودا ma كنت حاضر ثلاثه النوع الاول الصدق مع الله الثاني حج الصدق مع النفس تمام الثالث الصدق مع الناس هذه هي اين ثلاثه ذو كويي ambao zinamhusu muislamu katika maisha yake الصدق مع الله والصدق مع الناس والصدق مع النفس تقعاelezza kwa ufupi maana maneno haya ni nini ya kwanza ni الصدق مع الله وكويي kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala Tukapija mfano wake kisa, kizuri, ambacho kinasisimua, mwili kwa hakika. Nakina peleka moyo mbiyo, kisa cha yule a'arabi, alie silimu, akaja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, imani yake ni mpya, aanza kusilimu. Akachukua baya kwa mtume alayhi salatu wa salam, wal hadithi sunan in nasai. Akamambia mtume alayhi salatu wa salam, kwamba nampabaya, atasmama na ye, kwa iman, na kwa kila kitu katika taaha. Baada ya kidogo Salawatu Rabbi wa salamu alayhi Haka mtumia zawadi Ambayo ilikuwa ni Baadi ya mali liyopatikana katika ngabira Katika mali ya ganaim Haka mpelekea kampa sahabazake Mpelekea hii mtu fulani Kufika zawadi hile kwake Ambayo ilikuwa ni kama tunu Anatoko kumtume alayhi wa salam Min mali al ganima Haka uliza ma hatha Haka elezewa hii atoko kumtume katika mali Alayhi wa salam katika hile mali liyopatikana Katika vita mtume megawanya Na wewe madamu kuna sisi ya mekupa semo yako Hakaichukua Hakaindanayo mpaka kwa mtume Salawatullahi wa salamu alayhi Haka mulize ma hatha ya Rasulallah Tume haka mulizea vile vile Haka mwambia mata baatuka ala hatha Mimi siku kufata kwa jambo hili Siku kupa baya kwa mambo kama haya Mambo ya kilimwengu, mambo ya dunia La, mimi ni mekupa baya Mimi ni mekufata Limadha ha? Ala anurma ha hona ili nidungwe mshale hapa faamut nife faadkhulul janna ninge peponi tume ali alifurai namene no haya sahaba wake na kumwambia mbele ya sahaba wote amwambia in tasduqillaha yasduq ukio mwkweli na allah subhanahu wa taala basi utaona malipo ya allah jalla jalaluhu katika ukweli huo na naam haigapita masiku machache ikasimama vita uka Ika tolewa matangazo ya vita Aka ingia huyu aarabi katika ma'raka, katika harp Na akawawa, amekufa vile vile Alifo mwaleze ya mtume alayhi s-salatu wa salam Alipo mambia, ala an urma haa huna Wa ashara ila halki, bisaham Nidungwe mshale hapa, utokyo pandu huu faamuti Akalitwa mwale ya mtume alayhi s-salatu wa salam Akawuliza, ahuwa huwa, akambiwa naam huwa huwa جاء عليه الصلاه والسلام كما كما صدق الله المكوي مكويل مع الله جل جلاله وناس كما هاو ndio wale ambao Allah جل جلاله akawasifu ndani ya Quran kusema rijalun sadaku maahadullah عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا النوع الثاني اسويقوا مع الناس يكون مكويل na watu na النوع الثالث اسويقوا مع نفس mtu kwa mkweli na nafsi yako hizi sehemu tatu ya ikhwan kila moja katika hizi sehemu ina hadithi yake katika babu asidq kila moja katika hizi ina hadithi zake ambazo imamu nawawi ameziweka kwa hikma yake na ujuzi wake katika masala ya ilmu ya hadithi ndio utaona vigawanyo vitatu hivi wote imamu nawawi ameviwekea hadithi wewe ukisoma moja kwa moja pengine huwezi kugundua hadithi hii ina inaingia wapi lakini kama tutakavoelezea kila moja katika hivi vigawanyo tutataja zile hadithi zinazoingia chini yake walakin wanza tunataka kukamilisha muqaddima alafu tutarudi katika hadithi za riadha salihin kwa hivyo tuwe pamoja tuendelee mbele katika muqaddima tuomalize alafu tutarudi tena hapa hapa katika anwa'u as-sidqi tena mara ya pili ili tupate kutaja kila kigawanyo na hadithi yake katika riadha salihin tukiendelea mbele katika muqaddima wa babu as-sidqi ya ikhwan inayofuata ni maratibu as-sidqi maratibu as-sidqi au darajat as-sidqi kumbe ukweli una daraja ukweli una daraja si daraja moja la ni darajat tamama ikhwan wanzoni wakataja wakatuambia faida hii na na nukta hii muhimu katika ilmu ya kwamba ukweli asiq ala darajat sisi hapa tuliko hapa ukija ukiwapanga watu katika masuala ya ukweli utaona kuna watu kwa katika daraja mbalimbali huyu mbali. katika daraja hii huyu katika daraja hii na huyu katika daraja hii قال العلماء ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى اكبغا هذه مراتب الصدق المرتبه الاولى الصالح المرتبه الثانيه الصدوق المرتبه الثالثه الصديق فلهو اوكيانزا كتوكا جو انكو اعلى مراتب الصدق الصديق اما وانا زوني وانا نيطه مرتبه او مرتبه الصديقيه beskiza kwa makini hiyo martabatu as-siddiqiyah kwa hivyo nazooni watuambia hii martabatu as-siddiqiyah nia aala maratib as-sidq aala maratib as-sidq martaba as-siddiqiyah kwa hivyo kwanza kabisa chini mtu anakuwa sadiq aala mnhu anakuwa saduq si katika ilmu al-hadith la katika ilmu al-hadith saduq katika em ine matamshi ya mustalahul hadith ili ni tamko lingine ya ikhwan msije mkachanganya hizi fanne mbili tukwata katika elimu ya sheria ya kawaida ukija katika elimu ya mustalahul hadith haya ni masuala mengine kando kabisa daraja saduq yuko chini ya thiqa saduq yuko chini ya thiqa ukipata rawi ambaye ni saduq ana sababuisha yule saduq hadithi na kuwa hasan akiwa thiqa hadithi yakunakuwa sahiha lakini akiwa nimpokeezi akiwa ni saduqu hadithi yake inakuwa darajatul hasan inashuka kwa hivyo ni martaba iko chini kule kwenye ilmu alhadith lakini huko tukatika ilmu ya sharia kwa jumla kwa hivyo sadiq fawqahu saduqu fawqahu ايش siddiq kwa hivyo hi as-siddiqiyyah ni aala maratib madha aala maratib as-sidq wana zuni wana sema hadhihi al-martaba hiya martabatus-siddiqiyyah هي دون مرتبه النبوه واعلى او فوق مرتبه الشهاده دون مرتبه النبوه وفوق مرتبه الشهاده هي مرتبه الصديقيه يلي بوتكو جووزيتو واكه وكو كاسيجان مرتبه صدقيه من مرتبه انبايو يكو chini ya unabii انغاليه وزيتو مرتبه, مرتبة صدقيه و الكوچنيه مرتبه يا الرساله او النبوه chini yake as-siddiqia na fawqa ash-shahada na juu ya martaba ya shahada kwa sababu al-maratib arba'a martaba zote katika dini ni martaba nne kama anavyosema Abdul Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh katika tariqul hijratayn kadhalika katika kitabu chake madarij as-salikin anasema martaba nne martaba ya kwanza martabatun nubuwah مرتبه يا ثانی هي مرتبه الصديقيه. ومرتبه الثالثه مرتبه الشهاده. مرتبه الرابعه مرتبه الصلاح او الولايه. فلا يمكن aposema mtu ni wali. Hizi maratib nne. Ju kabisa nubuwah chini kabisa ni wilaya. Yaani an yakuna al insanu waliy al salah. Amestoa wapi Ibn Qayyim daraja hizi? Amestoa katika aya min surati nisa. Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مرتبات مصفوفه منهم 4 فلهو اعلى المراتب النبوه chini ya anbiya ni siddiqi hao ndio wako chini ya mwanabii chini ya siddiqin ni shuhada kwa hivyo siddiq yuko juu ya shahidi tuliane vizuri kwa maneno haya siddiq yuko juu ya shahidi halafu chini ya shahidi ni asalihi na rajul rajul salih au alwali martaba tulwilaya iko chini ya shahada hizi ni maratib arba kwa hivyo hu ndo uzito wa martaba asidhiqia ambao allah subhanahu wa taala ameusifu ndani ya qur'an kwa sifa mbalimbali katika sura mbalimbali inal musaddiqina wal musaddiqati kisha katika aya nyingine anasema allah jalla fiula mbele yake انسموا والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم فايوه هاو اللي الصديقون الذين امنوا بالله ورسله فايوه هي مرتبه الصديقيه اخوان اعلى مراتب الصدق اعلى مراتب الاخلاص اعلى مراتب الكمال بعد النبوح بعد يثوم لا ليس فهميك ايخوان كما مرتبه هي ني مرتبه ambayo بعض الناس يظن ان هذه المرتبه خاصه بالانبياء مرتبه هي ان مخصوص كما نبي بيكاؤ لا سيما نبي بيكاؤ كوي مرتبه هي من نبي او صفه هي كذلك ما نبيي ولكوا nayo واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صدقا نبي صدق واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبي لا صادق الوعد اسماعيل اذكر في الكتاب اسماعيلا انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبي ادريس صديقا نبي كذلك namtu mwingine wengi kadhalika wamepewa hii sifa ya asiddiqia kwa hivyo hii ni martaba ekhwat hii ni martaba ambayo inamfika yule ambaye yulazim asfiq martaba hii muislamu huifikia vipi مبك اكا صدق سasa ili isifahamike kwa kwa martaba hii ni martaba ya anbiya peke yao la baadhi naas kadhalika nadhani ni martaba hii labda ilikuwa ni wa sahaba peke yao kina babakar siddiq ndio maana akaitwa abubakar as-siddiq peke yake labda au na masahaba wengine la sio al-anbiya wala sio sahaba fa hasbuhum martaba hii muislamu yoyote fi ayi asr aweza ku, kufikia rutba hii aweza kufikia daraja hii kwa mujibu wa nini au kupitia kwa maadili gani kupitia kwa maadili ya sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wasalam ameziweka walladhina amanu billahi wa rusuli ulaiika humusiddiqun كوايو mtu yote yote yingia hapo ambaye amebeba sifa hii ya al-iman al-haqiqi lillahi ta'ala wa rasulihi kadhalik mtume عليه الصلاه والسلام amebainisha sifa na njia ya muislamu kufika daraja hili kaifa dhalik skizeni hadithi hii sasa hadithi hii ametaja imamu Nawawi chini ya babu sidq ambayo ni hadithi ya kwanza anasema wa amma al-ahadith fal-awwal hadithi ya kwanza ya babu sidq kama unayo riyadu salihin هapo mbele yako iangalia utaone hadithi ya kwanza ni hadithi hii inayohusu martaba ya sidiqia muislamu anaifikia vipi martaba hii anabainisha mtume alayhi salatu wasallam min hadith ibn masud alladhi rawahu al-bukhari wa muslim mutafaqun alayhi min hadith abdullah ibn masud qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam inal birra yahdi inas sidqa yahdi ila al-birr wa inal birra yahdi ila al-jannah وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ان الصدقه توم عليه الصلاه والسلام اسما حقيقه وقولي قول يهدي الى البر ان يpelekea katika mambo mazuri بير كلمه جامعه لكل امور الخير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ليس البر ان تولوا وجوهكم قبله المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله وطمئ مشؤه. فلهو يوتي هذه زوته هذه اعمال البر. فلهو كولزوا بر نني ما نكني وما كل انواع الخير كل انواع الطاعه تدخل في البر. حسامتومي عليه الصلاه والسلام اسما ان الثقه يهدي الى البر حقيقه وكويلي unapelekea katika mambo wema. kwa hivyo ni kama ufunguo الفتح هو ما يفتح جميع الابواب الجيده الحقيقه هو الفتح الذي يفتح جميع الابواب الجيده مفتاح جميع الخيرات وجميع الطاعات ني ملجنه واسدق او تقعو قين داخل الابواب الجيده ابواب الطاعات ابواب الامور الحسنه الامور التي يرضاها الله تبارك وتعالى ما ما مفتاح ذلك المفتاح المؤدي الى ذلك الصدق kama bayana nabii sallallahu alaihi wasallam yahdi ila niufunguo huo unapelekea katika birr wa innal birra yahdi ila madha yahdi ila jannah na birr mambo mema mambo mema mambo mazuri yanapelekea kumpelekea muislamu kuingia peponi wa innar rajula na hakika mtu la yasduqa ataendelea kusema ukweli yani mpaka ule ukweli unakuwa ni jina lake na sifa yake na tabu yake inakuwa ni ni kama maumbile yako ukweli inakuwa ni maumbile wa inna arrajula laysduq unaendelea kusema ukweli unaendelea kusema kweli mpaka ukweli unakuwa ni sifa yako mpaka unakuwa wewe kama ambaye umepigwa muhuri wa ukweli hata yuktaba inda Allah siddiq ukiendelea kuwa mkweli daima fi jami'i umurika fi jami'i ahwalika fi jami'i aqwalika fi jami'i harakatika tuktaba inda Allah ma da siddiq wa andiko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kule utaandikwa kwamba wewe ni sidiq umefika daraja ya sidiq endelea kusema ukweli uwe katika ukweli fi jami'i al-umur fi jami'i al-ahwal fi jami'i al-ahwal fa as-siddiq huwa as-sadiq huwa alladhi yulazimu as-sidqa fi jami'i ahwali ni yule ambaye ana lazimu ameambatana ameshikana na ukweli fi jami'i ahwali katika hali zake zote fi al-aqwal صادق في الاعمال صادق في الاحوال صادق في ظروفه صادق في مشاعره صادق في جميع الامور كل لكيت صادق مع الله صادق مع الناس صادق مع نفسه كل لكيت هسه اندليا سماما ketika ukweli namna hiyo thabit uthbut بهذا صدق تكتب عند الله صديقا wa mtume alayhi salaam ambaye inashawazi katika hadithi hii e ikhwan anna sidiqiyah daraja la takhtassu bil anbiya wa la sahaba ni daraja ambayo hayuhusu pekee yake manabi wala sahaba alkiram la ni daraja ambayo mlango wake uko wazi ayu insan ayu insan agyat tasifu bi hadhihi sifa qad yablughu hadhihi al daraja wa hadhihi al manzilah bengine tuna watu leo hapa ambao hivi sasa wakati huu utatembea nao labda sisi hatujui si pengine wameandikwa mbele ya Allah jalla fi'ala annahum minas siddiqi wako pengine wameandikwa fikulli asr wanaweza wakatokea katika asri yote mpaka asri hii ambayo tunayo hivi sasa leoib, aakuna, wani. Aa. leo usije ukasema ah wakati huo sasa leo hivi hakuna bali nani ah mambo yalivyo leo si dhani labda mpaka yate ile sadiq bi hakuna hapana usisemeni maneno kama hayo wewe ujui mambo ya ghaib kuna watu wana mambo makubwa mbele ya Allah jalla jalala lakini wameficha hawajulikani wewe unaona mtu kawaida ashaath aghbar mtu ma, e, maskini maskini ana mcha, e, mchafu mchafu hayuko sawa kwa sababu sisi wanadamu maadili yetu ya kidunia mizani zetu za kidunia unamweka mtu kulingana na kulingana na mizani za kidunia huyu uko daraja hii huyu uko daraja hii huyu uko daraja hii ukiuliza huyu mvipi wasema huyu hariyun اذا خطب ان ينكح هو ني حari yani inawezekana umkubwa kwamba akienda pahali akiposwa hawezi kuregeshwa hivi alivyo hawezi kuregeshwa na huyu akitoa sha akiomba shafaa inapitishwa inakubaliwa na huyu akitaka wasta inapitishwa sababu madili yetu sisi nahkumu bi madha nahkumu bi dhahir nahkumu bil jamal nahkumu bil mal nahkumu bi al ajsam nahkumu bil qaba'il wal ahsab nahkumu bil manazil ad dunyawiya hindio madili ya dunia tuangalia mansib tuangalia cheo tuangalia mali tuangalia hasab tuangalia kabila lakini inda Allah tbaraka wa taala la angalia mambo ambayo wanadamu hawayaoni kawaida ukamona mtu wewe kama kawaida wa mdanao ah huyu pengine ukaona hana daraja yoyote hana thamani yoyote lakini uzito wake mbele ya Allah jalla fi'ala ni uzito mkubwa kwa hivyo يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام حتى يكتب عند الله صدقا وا ان الكذب كنيومه chake sasa mafomu mukhalafa sasa hii si mafomu mukhalaf hii ni mantuq al mukhalafa mukhalafa mantuq mtume tuelezea kinyume chake tena kwa nafsi asema wa inal kadhib na urongo yahdi ila al fujur inapelekea katika mambo yote maovu mambo maovu yote mlango wake na ufunguo wake ni al kadhib al kadhib huwa مفتاح al fujur Mabu mawuvu, mabaya, yote, fujur. Inapele kwa na mlangu waki, na hile driving engine yake, ni urongo, al-kathib. Wa inna al-fujur ayahdi ila l-nar. Na u-fujur, u-wuvu, mabu mawuvu, inapelekea ila wene, ila l-nar. Wa inna al-rajul, la yakithib. Na mtu husema urongo, akaindelea kusema urongo, akaindelea kusema urongo. Fi jamii ahwali. Katika maneno yake, katika vitendo vake, katika muamala vake, kila kitu. مع الله مع الناس مع نفسه يكذب يكذب يكذب في الليل والنهار mpaka kiota mpaka kilala mpaka ndoto zake pia za urongo kila kitu chake kila kitu chake hata manamou kadhib kadhb am ka subuwaya sema jana namota mtume astaghfirullah alazim hatta aswali ma yaarif wain almasjid bab almasjid ma yaarif asema namota mtume yakdhib yani yasema urongo a'udhu billah هناك بعض الناس يا إخوان فكا وجولي كان كبساء إن كوا طبعو أنه كذاب حتى يكتب عند الله كذابا فكا أندكوا بينها الله جل جلاله أندكوا كوا كو بفلان كذاب كذاب سي كاذب كذاب سي غ مبالغة أعلى درجات الكذب كما في صديقية من أعلى درجات الصدق كما يمجحك كذلك ورنغو هنا أعلى درجات كما كو أنني كوا كاذب halafu anakuwa kadhub juu yake kadhub kisha juu ya kadhub ni kadhab kwa hivyo kazi pia kuna imamu wao juu kabisa kadhab yule yuko juu kabisa kisha kadhub yule ambaye husema urongo mara kwa mara kisha tuna kadhib yule msemajio urongo hadi sifa dhaimima sifa hazi dhaimima kwa hivyo اذا اخوان هذه هي هذا هو صدق وهذا هو الكذب وهذه هي المراتب hizi ndio daraja kila muislam ajua yeye iko wapi kama ni mkweli ajua iko katika daraja gani ukiwa katika daraja ya sadiq ehmadillah az ehmadillah azza wajal ala dalika daraja nzuri sadiq kisha fanya bidii upande juu uwe saduq tamam kisha ufanye bidii ufanye bidii fi jami'i ahwalik fi jami'i aqwalik fi jami'i dhuruf alhaya antakuna sadiqan ma'allah ma'an nas ma'an nafsi حتى تكتب عند الله جل في علاه صديقا اللهم اجعلنا من الصديقين يا رب العالمين ماليبو يا مكبوه يا اخوات ماليبو يا صديقين مكبوه كبيره كما اللي وفتاجه الله جل جلاله في في القران الكريم انه نيو ورونغو نورو ناpelekea كما اللي بينشا صلوات ربي وسلامه عليه انه يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب hatta yuktaba inda llahi kadhaban sisi hapa duniani tutayari tutajua ukija ukiulizwa hivi fulani huyu ni vipi asema huyu sa nyingine asema urongo sa nyingine na huyu fulani vipi na huyu fulani kadhab ikiwa sisi wanadamu twajua man huwa alkadhab minna كيف بالله عز وجل kwa hivyo kuna watu ambao wameandikwa mbele ya Allah jalla jalalhu waandikwa kabisa jina lako na sifa yako fulani siddiq فلان هذا صديق نا فلان هذا والعياذ بالله كذاب يكتب عند الله وعندك كذاب عند الله جل جلال جلاله والعياذ بالله هذه يا اخوان مراتب ايش مراتب الصدق لسنا بعدا كجوا مراتب الصدق توende mbele kidogo tuongeze faida nyingine halafu ndipo turudi katika zile احاديث فايده الثالثه يا, يا مشو ني فايده inayohusiana na ile tamko ambalo tumelitaja kule nyuma تمسيما الصديق هو الذي يلازم الصدق في جميع أحواله نيولي أنا يجي لزمش نأليه جي أمبتنيش نأليه جي فنغمنيش نوكويلي في جميع أحواله كتكحال <سؤال> ذاك زوت هو صادق في جميع الأحوال إذن ما هي الأحوال هذه الأحوال الصدق نزيبي تمسيجوها أنواع الصدق تمسيجوها سترك مع الله ستر مع الناس ستر مع النفس اذا احوال الستر انزبي احوال الستر يا اخوان وما ذبينيش وانا زوني akiwemo mnachooni al-allama imam ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala katika vitabu vyake vile vile viwili ambavyo tumevitaja tariq al-hijratayn madarij al-salikina na vinginevyo anasema ibn al-qayyim rahimahullah أحوال الصدق حالي زوكيلي تانو أحوال ماذا؟ الصدق نتانو زو تهيزي أحوال الصدق مذكورة في القرآن الكريم زي متاجون لني القرآن تكف هذه الأحوال ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما هي هذه الأحوال؟ تسكين أولا مدخل صدق الثاني مخرج صدق الثالث لسان صدق الرابع مقعد صدق الخامس ما هو؟ مبكي موجع يجب أن تتعلم أن القرآن تكون مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق ومقعد صدق ما هو الخامس ها وعد الصدق لا سي وعد الصدق وعد الصدق الذي كانوا يعدون نعم لكن ليس هذا في سوره الاحقاف يا يفكريني يا اخوان شمشاني كده والحفاظ وين ولا سي مو بوع صدق سي وعد الصدق والاسيوم ابو اصدق ها هذو 2 نشازتوى ماذا بقي اه اني وساعديه ابشر الذين امنوا ان لهم ها قادم صدقي قدم صدق دي اللي بكيها ثاني اذا هذه هي احوال الصدق يا اخوان في القران الكريم تزايلزه واحده بعد واحده متخلا صدقنا مخرج صدقنا لسان صدقنا مقعد صدقنا قدمه صدقك ترى كويس تبقى وتراتيب مزوري زيدي تتاهك قدمه صدق قبل مقعد صدق كي معنى كما ان مقعد انينيو قدم ان يجي قبل مقعد صدق وتوزيلهذه الاحوال الصدق على فتره تلك الاحاديث مدخل الصدق ومخرج الصدق زم يجيءه في ايه واحده ذات من سوره الاسراء او سوره بني اسرائيل وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخلا صدق واخرجني مخرجا صدق ما معنى مدخلا صدق ومخرجا صدق معنى يا اخوان باختصار منو معرف ومحتاج ابن القيم ماذوري انه حسانا معنى مدخلا و مخرجا مدخلا نكيينجليو مخرجا نكيتوكيو انتري و اكزيت مدخل, مدخل و مخرج نكي توكيو مدخل نمخرج لكن ليس المقصود مدخل كما مثل الباب wa kuingia na kutoka tu peke yake la al murad wal maqsuud bidhalik ikhwan hiya an takun jami' al ta'at ibtigaa amradhatillah ta'a an zawfanya muslimu zote zinakuwa kwa ajili ya allah jalla jalalu au jalla fi'ala hiya ni mukhtasar ya yale maneno aliyataja ibn qayyim al jawziyya katika ma'ana ya muthlaqatin wa mukhrajatin in gawa kurudi katika kitabu vya tafsir وان ازونيه وتفسير القران وكتاجه من باب التمثيل سيو تفسير نمخرج. سي تفسيرييكه مطلق قالنا مخرج سي تفسيرييكه هيا منين ولاو يتاجه لا هي ني وانا اسيما من باب التمثيل كما قال ابن قعيد وانا اسيما مطلق صدقن ني كوله كوينجيا مدينه مخرج صدقن ني كوله كتوكا مكه اذا هي سي تفسير يا يمخ... مطلق صدقن مخرج صدقن مانعك كوينجيا مدينه نا كوينجيا نا كتوكا مكه لا هذا من باب التمثيل hu ni mfano wa mdkhala na mukhraj lakini ni kama kusema pindi unapomwambia Allah jalla jalalo rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin ni kama kumwomba Allah jalla jalalo akuandikie au akufungulie kiingilio cha khairi katika kila mambo yako nao yafanya na kitokeo cha khairi katika kila mambo yako nao yafanya niwape mfano mdogo niwape mfano mdogo mathala mathala ni ikhwan kama vile biashara biashara ina kingilio na ina kitokeo unapoingia katika biashara na kunatoka katika biashara na mtu sasa unamwomba Allah jalla jalalu akuandikie kuingia katika biashara ile unaingia kwa kwaheri na unaingia ibtigha amradhatillah nauni uniingia muthala sitqin ni kule kuingia kwaheri na kwa njia nzuri inayomridhisha Allah jalla jalala na kutoka kadhalika katika biashara ile unatoka kwa njia ambayo inamridhisha Allah jalla fiula kwa hivyo kwa mfano kama huu qisala dalik mifano mingine yote ya kidunia ambayo inapita katika maisha maisha yetu hii ndio muthala sitqin na mukhraja sitqin tunje katika al hala thania athali ita kuwa يا اول ونيا بي دي تشماليص الحاله الثالثه لسان صدق لسان صدق يا اخوان ونسمع ونذووني في كتب التفسير وكذلك منن ابو ابن القيم الجوزيه معناه الثناء الحسن الثناء الحسن منن هيه قال يا سام ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسانا صدق في الاخرين nijalie niwe na hasan nijalie nijalie ibrahim amuomba allah jalla jalalu amjalie ampe utajo mzuri fil akhirina ai fil umam alqadima au fil umam almadhiya amjalie allah subhanahu wa taala ampe ibrahim utajo mzuri leo sisi tumekuja baada ibrahim alayhisalam tunamtaja vipi ibrahim alayhisalam tunamtaja kwa uzuri kwa hivyo hii hasanahul hasan ambayo kila tunapomtaja Ibrahim twamomba Ibrahim twamtaja Ibrahim alayhi salam twamtaja Ibrahim kwa mambo mazuri mengi aliyokuja al-hanifia na na na atawhid aliosimama nayo Ibrahim alayhi salam na akaaileta na ambayo vizazi vilivyokuja vyote baada ya Ibrahim pamoja na mtoto wake Ismail ila nabii na alayhi salatu wasalam walipokuja kusimamisha tauhid ala hadhihi al-ard hi fadhla yote na utukufu wote unarudi kwanza min ladun Ibrahim alayhi salam mpaka kuja kwa hao mitume walio waliofuata kwa hivyo hii ni fadila na hii ni thana hasan inarudi kwa Ibrahim maneno haya aliyaomba Ibrahim kwa Mola wake kwa kumwambia wajalli lisana sidqin fil akhirin kwa hivyo muislamu anapopata thana hasan thana alhasan min indin nas ile thana hasan kadhalika ni kama shahada inayotoka kwa Allah jalla jalalu انا موانديكيا ام جاءواك اللي هم ومه انا موانديكيا قبول في هذه الارض اثناء الحسن لكن هي ثناء حسن يناتوكان على wale watu walio wema kadhalika watu wazuri طبعا بلا شك watu waovu watu wabaya haitotoka kutoka kwa قاو اثناء الحسن ابراهيم باكاليو مشركين هاويز كمتجاه كويس اهل الشرك اهل الزيغ اهل الضلال هاويز كمتجاه ابراهيم نا kizazi chake kilicho kilicho chema kilichokuja baada yake hawawezi kumtaja Ibrahim alayhisalam kwa uzuri kwa hivyo athana alhasan min ibadillahisalihin alhala arabi'a qadama sidqi qadama sidqi ya ikhwan al a'malisaliha allati yuqaddimuhal mu'min 'inda allah jalla jalalu allati yalqaaha yawmal qiyamah wa bashir alladhina amanu أن لهم قدم صدق عند ربهم نو بشرية وميني يكوانبا يالي من بميمة ونو يفاني يوم القيامة وتكون لك يكوتا وابه بشارة وميني يكوانبا يالي من بميمة ونو يفاني سيكو يقياما وتكون لك يوانا هذه الأعمال الصالحة من الطاعات من البر من الصدقات من جميع أمور الخير أنبا يوم الإسلام وإفاني في هذه الدنيا يوم القيامه اتكندا كيعكتا المسلم قدما صدق عند ربهم هي الحاله الرابعه الحاله الخامسه يا مشو ملحوظه يا حوا واومنينا هاي المامورات او اللي يفعلها انه هو هو كويلي واللي اسما معاه الله سبحانه وتعالى انا اسمع في اخر سوره القمر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملكين مقتدر مقعد الصدق ما هو يا اخوان مقعد الصدق قال العلماء الجنه باختصار اختصار ما لنا يا مقعد صدق هي الجنه ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق يعني في جنات الله سبحانه وتعالى اكيسيفو بيبي ياك كواني مقعد صدق مقعد صدق يعني في تفسيري وتفسير اللغه الكسواحيل ما كاذي ياوكويل كما vile alivotaja ndogeto pale alahaj pale kabla kidogo aliposema wa'ada sidq wa'ada sidqi ni ahadi ya ukweli hii ambayo Allah jalla jalalu aliwaahidi waja wake wema wa'ada sidqi alladhi kanu yu'adun ahadi ya ukweli ambayo walikuwa wameahidiwa na ambayo ahadi yenyewe ya ukweli ndio hii fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir watakwenda kuikuta يوم القيامه اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين بعد kukamilisha hizi ahwala sita ikhwan ya kwamba hizi hali za ukweli muislamu anakuwa nazo katika muthla sidqin wa mukhraja sidqin wa lisaana sidqin wa qadama sidqin wa maq'adi sidq zote hizi na hii maq'adi sidq ya mwisho ni ni jannatin na'im ambayo Allah jalla jalalu ameweka kuwa ni malipo ya wale wajawema walio simama na ukweli walio simama na ukweli ma'ana maallahi maal tabaaraka wa ta'ala wa maana nnas wa maana nafsi sasa turudi katika hizi ahwal tena mara nyingine tupate kuzibainisha alhala al ula ya ikhwan min uh, afwan turudi katika anwa anwa usiq ambazo tumezitaja aina ya kwanza ya sitq ni uh, الصدق مع الله تبارك وتعالى وكويل كوامكويلنا الله جل جلاله حديثي هيك نحديثي اللي تاجه امام النووي كين يا باب الصدق ننباري هيك نفكيري نقوى تقريبا ننباري لبدا خمسنا تيسا أو خمسنا سبا سكوم بكي فيزوري التراقيمي هيك نمي سهاو كدوك لكن حديثي هيك ان سم امام النووي رحمه الله تعالى عن ابي ثابت او ابي سعيد او ابي الوليد سهل ابن حنيف رضي الله عنه حديثنا توكامنا سهل ابن حنيف رضي الله عنه وهو بدري من اهل مدنى المشاركي ketika vita badr هو سهل ابن حنيف يذكر خلاف بين العلماء جو يكون ياك ابو ناني ابو من فسباذي او وكسمه ابو ثابت ونجينه وكسمه ابو سعيد ونجينه وكسمه ابو الوليد ابن نوي رحمه الله تعالى اكتaja هذي خلاف ثلاثه زوتي اكذت بهاي كنا خلاف مغيره اربعه حكوتها ابو عبد الله فانا يكون تقريبا اربعه اماه ونزون ومختلفان ناز امام نوي اكتaja ثلاثه اكسمه اما ابو ثابت او ابو سعيد او ابو الوليد زوت اكستانيا كشكاتاجه جنا لك سهل ابن حنيف انا اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله تعالى الشهاده بصدق يله اني مومبا الله تبارك وتعالى الشهاده مرتبه يا شهاده افكيه رتبه يا شهاده apate شهاده ما معنى apate شهاده معناه ان يقتل في سبيل الله mtu akimomba allah tbaraka wa taala an yuktala shahidan fi sabilillah apata shahada mtu wakati gani anakuwa shahidi fi sabilillah anakuwa shahid fi sabilillah idha mat fi ardil ma'raka yuqatil lajli i'laa kalimat at-tauhid hadha huwa shahid fi sabilillah tolewani vizuri hapa ekhwan katika masala haya huyo ni shahid fi sabilillah li anna ash-shuhada naw'an كسباب مشاهدي وكو أين بيك مشاهدي وكو أين بيك كنا شهداء في سبيل الله نكون شهيد في الدنيا هل ستويدك تفوتشة بين يا هاوة وتوويل يا إخوان شهيد في سبيل الله هو من مات في أرض المعركة يقاتل في سبيل الله يولى نواوك في الجانك وجنة الله تبارك وتعالى هذا هو شهيد في سبيل الله كم ولفكوف صحابة في الغزوات katika katika katika ಶಿ ಅಂಬೂ ಕಟಕಾಟಿ ಶಹೀದೂ ಶಹೀದ na wengine kama hao sasa je shaheed huyu aliangukiwa na nyumba au ukuta au amezama katika maji hal hadha ashahid huwa nafsuhu ashahid alladhi kutila fi sabili llah aliyatajwa wa shuhadaa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum la hawa watu wawili tofauti tolewa na vizao ya ikhwani na huyu shaheed fid dunya la tajri alayhi aw la tujra alayhi ahkamu shuhadaa hfa fanywi hukumu za yule shahidi anayekufa fi ardhi al-ma'raka fa waislamu asije wakachanganya hizi hukumu hukumu mbili kwa mfano yule shahidi fi sabili la alladhi qutila fi ardhi al-ma'raka li'i'la'i kalimati la yule hukumu zake zinajulikana katika hapa duniani kadhalika annahu la yughsal tamam haaush yule sasa tusije tukachanganya hukumu hizi mbili yule akaangukiwa na ukuta au mtu amezama kadhalika hana na hali zingine kama hizi zilizozabainisha mtume salaatu rabi wa salaamu alayh tukamchukua yule kadhalika tukaenda na sisi tukamzika moja kwa moja tukasema huyo haoshwi lazii anwaa muktalifa hizi ni noa mbili tofauti ikhwan turudi hapa katika mada kwa hivyo e shukuna نقول haa haa kabla ya haba ها اه نعم حديث حسنت حديث ابي ثابت او ابي سعيد او ابي الوليد سهل بن حنيف فلهو هي حديث ايخوان ينبينش يا امتوه عليه الصلاه والسلام انسمع من سال الله شهاده من سال الله تعالى الشهاده بصدق يوليك يمولب الله تبارك وتعالى الشهاده وكممبا الله جل جلاله اقه شهاده اللهم ارزقني شهاده وكممبا الله سبحانه وتعالى شهاده ايش معنى كممبا الله شهاده يعني اوفى وشهيد شهيد ياللي انكوف في ارض المعركه وكممبا الله تبارك وتعالى اكلتيه موت وكيواني شهيد يعني ان تقتل في سبيل الله هذا معنى الشهاده الله سبحانه وتعالى اسمع ukimomba Allah tبارك وتعالى maombi hayo dua hiyo Anasema Mtume عليه الصلاه والسلام ballaghahu Allah manazila shuhada Allah subhanahu wa ta'ala atamfikisha daraja ya shuhada lakini umombe kwa sharti ma huwa bi-sidq umombe kwa ukweli man sa'ala Allah tبارك وتعالى ash-shahada bi-sidq kwa ukweli بلغه منازل الشهداء الله سبحانه وتعالى تنفيكش درجه ya shuhada wa in ma taala firashi hata akifa kitandani juu ya matandiko yake hata ukafa juu ya tandiko lako Allah subhanahu wa taala atakufikisha daraja ya shuhada wa in mita ala ish ala firashik umekufa juu ya kitanda lakini nak inda Allah tabaraka wa taala fi hukm shuhada wewe kir hukumu yako ni hukumu ya shuhada hi daraja ikhwanu muslimu anaweza kuifikia kupitia kwa madha dua peke yako kupitia kwa dua muslimu anaweza kufika rutba ya shahidi rutba ya shuhada inda allah tbaraka taala sharti yake ikhwan nikumuomba allah subhanahu ashahada bididqa kwa waidid kwa kweli kabisa muombe allah subhanahu wa taala shahada kwa ukweli nia yako na moyo wako kweli umesimama kwamba wewe kweli unataka kufa shahidi fi sabilillah lau itasimama lau yuadzan lil jihad lau tibwa baragumu la kwamba al jihad fi sabilillah imesimama wewe utasimama kwamba ni wa kwanza unakwenda katika mstari wa mbele unaongoza safu ya kwanza ya jihad huu ndio kweli unakuwa katika wale rijal صدق ما عهد الله عليه سasa ukweli huo ya ikhwan ma allah tbaraka wa taala ndio kweli ambao unamfikisha muislamu anafika daraja ya shuhada na hii ndio inaingia katika ile sehemu ya kwanza tulyoitaja asweet kwa ma allah tbaraka wa taala tunaendelea baada ya adhan insha allah طيب kwa hivyo hii ni al nawal awwal ya ikhwan na nawal awwal imam an-nawawi ameibainisha kupitia kwa hadithi hii ya sahal ibn hunaif radiyallahu anhu ambayo ni hadith inayotupa mfano wa asidqu maallah asidqu maallah mfano wake eخوان ni kama hivi muislamu kumwomba allah jalla jalalu kumwomba ashahada fi sabilillah kwa hiyo wewe za kuwa uko nyumbani wewe za kuwa pahala ambapo hakuna hata jihad lakini kumwomba allah subhanahu wa taala ashahada fi sabilillah bora iwe bi sidq bi sidq min qalbik thabit خارج من سميم القلب يصدقه القلب والعمل والجوارح بس يقول له الله سبحانه وتعالى اتوكيئا عند الله تبارك وتعالى ماليبو yako ni kuwa tuktaba عند الله من الشهداء حتى wewe لو utakufa juu ya kitanda chako lakini kwa sababu ya ile dua ya kumomba Allah subhanahu akufikisha rutba na manzila ya shuhada basi atakufikisha wa angalieni ukarimu na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ayu alikhwah wala hadithi hii inabainisha kwamba si lazima wala si dharura ya kwamba muislamu kuwa shahidi mbele ya Allah subhanahu shahidi wa maarakah si lazima kwamba lazima awe ameshiriki katika vita bali dua ya inamtosha leza muislamu kuandikwa min min ash-shuhada'i fi sabili fi sabili Allah فوي بفكري كويس يا اخوان هي النوع الاول فوي النوع الاول امام النووي أما يبينيش في الحديث هي تشيك النوع الثاني النوع الثاني كنا قلنا كدهو حركة حركة بسبب يا وقتي مفكر نيمپتا خبري ان حبا كني عقد نكاح leo بعد العشاء فوي ان شاء الله اتصالي سامبلي دقيقه 5 كو الساعه اللي فوقه بالقطار بسبب يكون مبه تقريبا دقيقه 5 نيم حققش هنا هسه ivi نا امام نعم طيب وين واخوان انواع الصدق من انواع الصدق هو الصدق مع الناس والقول للناس كون امكوي للناس الانسان لا يعيش لوحده المسلم ما يعيش بكياقه انا عايش مع الناس يتعامل مع الناس يعيش مع الناس نعم وهؤلاء الناس من هم اسرته اولاده ها الناس الذين تعملون معهم watu wake wa familia yake watu wa karibu walioko naye watu wanaoishi naye watu wanaofanya nao kazi watu wanaofanya nao biashara haula kulluhum nas ayuha alikhwa yajib ala almuslim an yakuna sadigan ma'an nas nahi aina ya pili mtume alayhi salatu wasalam kupitia kwa hadithi alizostaja imamu an-nawawi ametaja hadithi mbili hadithi Hadithi hadithi hadithi mbili mbili katika Katika ya Ya Ya kwanza kwanza Fi salihin salihin kwa nyingi Lakini tume tutajifunga Na Ambazo Ni Anasema ಸರ್ nawawi عن ابي خالد حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثنا توكامنا ابو خالد ابو خالد حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام هو صحابي من من الصحابه وامتم عليه الصلاه والسلام صحابه مشهور انا يذكانا من ماله صحابه وامتم bilna sahaba naitwa Hakim ibn Hizam huyo kadhalika ni miongoni mwa masahaba ambao alikuwa ni muammarin walioishi miaka mingi umri wao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa umri mrefu Hakim ibn Hizam matu umruhu 120 sana 120 sana wanazuoni wa sirah na tarikh wanasema huyu sahabi ndiye mtu wa pekee ambaye historia نصرا انسما يقاما هو الرجل الوحيد المعروف في التاريخ انه ولد في جوف الكعبه. متههه الذي التاريخ ينمتبوا يقاما اذاليوا داخل الكعبه. في جوف الكعب جوف الكعب ما في احد ولد في جوف الكعبه الا هذا. حكيم ابن حزام رضي الله عنه ابو خالد. هاي هو صحابي ومتم عليه الصلاه والسلام maleza kingine letaa eleza wakati mwingine kwa sababu ya wakati tuingie katika hii hadithi kwanza tukishamaliza hizi anwaa tatu pengine tutawaeleza hawa sahabi kwa kirefu tuna sahal bin hunaif kula nyuma hatukutaja tarjuma yake na huyu hakim ibn hizam kadhalika tutamtaja siku nyingine inshallah tarjuma yake kwa kirefu anasema mtu ame alayhi salatu wasalam albayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa البيعان بالخيار اسكيزين يا إخوان الصدق مع الناس وكوة نواته كوة مكوة نواته حديث يا كوانزا أنا سيمة صلوات ربي وسلامه عليه البيعان بالخيار البيعان ما معنى البيعان البيعان معناه البائع والمشتري البائع والمشتري موزاجي نمنوزي نمنو كاتقلوغا يا كرابو هوا وبيليوتي ونيتو بيعان menye kuuza na mwenye kununua baya ansala baitwa bay'an asema alayhi salatu wasalam bil khiyar nunuzi na muuzaji bil khiyar wa na khiyari ma lam yatafarraqa ma dama bado wako katika kikao cha biashara hawajafarikana mazala fi majlis al'aqd bado wako katika kikao cha biashara hiki kikao cha biashara amekaa nunuzi hapa namuuzaji pale katika kikao cha biashara wakati wanapofanya ile biashara wana hiari yule muuzaji ana hiari ya kuuza namnunuzi ana hiari ya kununua watakapofariqiana washafanya biashara yao ile din ishasimama deal safka ile safka ishasimama safqatul bay' mchak etakaposimama washakubaliana sasa pale mbele tume alayhi salatu wasalama anasema ana sema fa in sadaqa wa bayyana burikala huma fi bay'ihima wakuwa wa kweli katika biashara yao wa bayyana na kila mmoja katika wao wawili wakabainisha biashara yao muuzaji akabainisha bidhaa anayouza na mnunuzi na yeye kadhalika kabainisha upande wake wa kununua sadaqa wakawa wa kweli wa bayyana na wakabainisha بارك لهما في بيعهما الله سبحانه وتعالى ويبارك يا في التجاره ياو وان كتم وكذب نهاو يفنيان بيعهما الا موزعجي والمنوزي ان كتم لو اتفيت يالوان وعاملان نايو وكذب ووكسم عرونغ موقته بركه بيعهما الله سبحانه وتعالى توندوا او هوندووا بركه يا بيشاره يوم متفق عليه هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم واضح يا اخوان قو هي ني يا كwanza katika ile inayohusiana na aswitku ma naas ukweli na watu kwa hivyo aina ya kwanza ya ukweli na watu mfano wake ehwan ni ukweli katika biashara huu ni ujumbe Na risala kubwa tume alaihissalatu wa salam Anaipeleka ila jamii man yataamal Ma al nasi filbayi wa shara Watu wote wanawaambiliana katika kuhuza na kununua Leo sisi wa islamu ni wa, Hakuna muislamu anaweze kujivua katika mlango kama hua Kasabu huwezi kuishi wewe bila kuhuza na kununua Huwezi Ima antakuna baiyan Wa imma antakuna mushtariyan Ima siku moja ni muuzaji Au siku nyingine ni mnunuzi Aza pale katika kuamiliana na muenzako Ima baiyan au mushtarian Mtume anakuhimiza Na anakupa anaku anaku anaku na saha Anakupa mwelekeo na muungozo Ya kwamba uwe mkweli Bae Muzaji uwe mkweli Mwamba ya kusema Hii ya toka uingereza Na hii ya toka wapi kumbaya toka China Hayafai kislamu Hayafai Hatha kathib filbeya kazim hadha fil bay. Kuna mifano mingine nitapija lakini msome vibaya ekhwan. Eh, ni mifano tu sijaamkasaa do ule mfano ni lenga mimi a a. Hakuna mfano unaolengwa mtu. Ni mifano ambayo inatajwa tu kwa kawaida. Hai. Mnajua kwa mbuzi wa kwa aina mbalimbali ekhwan. Eh, Sasa wale waju mbuzi wale aje mtu akwambie huyu mbuzi bwana mbuzi huyu mbegu yake mbegu fulani. Na wewe uulize mbegu fulani. Huyu bwana mbuzi mbegu fulani bwana. Haya. Huyu mbegu fulani eh mbegu fulani. kuna mbuzi zingine zinazojulikana mbegu zake begu zile za sio ipale gani na sio ipale gani mbuzi wa turkana huyu bwana sio mbuzi wa kule si yu kwa kule sio kwa itraje kule usitaki kutaja pali pengine tamaa wao kazeeb kazeeb mrongo ya kwani hadha min jihati alba'i yule mozaji min jihati almushtari yule mmoja kununua kadhalika atakiwa awe mwkweli katika kununua usisemwe urongo Mathalan, uenda kwa muzaji mbuzi Tasa katika ile kununuwa mbuzi wa wili au wa tatu Ukamambia wewa taka mbuzi labda wa sherehe Labda mbuzi unahafla au unawambu wa gine Kicho ukenda kwa mambia bana hawa mbuzi bana, bana Ntawa kuwapeleka madrasa kwa mayatima Hila kupunguzi ya bei Mbuzi ya mayatima bana Ebu fanya bei ya mayatima Tasa yule akahamini aka ya lemanenu sabada la kukuuza mbuzi 1500 1600 akakunguzia mbuzi wa mayatima 1000 300 ukawachukua mbuzi wa mayatima ukawapeleka nyumbani ukawachinja hapa kذب kwa hivyo kote huko inda albaih la buda an yakuna sadika na na upande wa almushtari kadhalika la buda yakuna sadika kwa hivyo ukweli peke yake hautoshi ekhwan huu ni ukweli wa kuuza na kununua kisha kuna ukweli wa kubainisha kuna ukweli wa kubainisha wauza gari masalan ile gari lazima ubainisha ile gari kama lina ubaya wowote lazima ubainisha ile gari bwana nakuuzia lakini jua kabisa bwana hili kule nyuma unajua limegongwa sasa tangu ligongwe kule nyuma kidogo lina mshikili fulani unja so, ukasema nani afanya maneno hayo wewe fanya kuanzia leo ukishaskia maneno haya ya mtume alihi salatu ngumu kumkuele kwa al-quran sababu ukisema maneno haya muislamu atauliza ile gari litauzika vipi بيع الشوكه واشبي الشوكه اذا اولى انه يحصل فائده بلا بركه او فائده الشوكه لكن متم عليه الصلاه والسلام ماذا يقول بورك له ما في بيعهما بسبب كفشه مambo كما هذا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام موقته بركه بيعهما سبب واحد يقول ان بيشاره زويسلامه مره كثيره حزينه بركه ني بسبب الورونغي م wingi sana katika biashara za waislam katika biashara za uislamu urongo umejaa wakila aina mmozaji yakdhib namnonuzi yakdhib aje anunua ardhi au atakwa ardhi pa la fulani asema atakujenga msikiti kadhab ajenge msikiti akshinunua ardhi ajenga nyumba ya biashara inkwaje bana i had a change of mind wajua mambo mengi nikasema msikiti nitaujenga siku nyingine kadhab bائع كذلك yakthib sasa hii ni sababu inapelekea yumhaq au tumhaqul barakah minal minal bai'e dum tuume alayhi salatu wasalam akawa tahadharisha waislamu na mambo kama haya na huu ni mfano mmoja pekee yake ekhwan miongoni mwa mifano mengi ambayo itakuja katika hii hadithi ya pili tuume alayhi salatu wasalam akibainisha mambo kama haya kwa hivyo hii hadithi ya kwanza ekhwan hadithi ya Abu Khalid Hakim ibn Hizam radiyallahu anhi ni risala Kubwa muhimu ambayo inakwenda Kwa wa islamu wote kwa jumla Wala siwa wafanyi biyashara pekiyaki Wako wa, Wal, wa islamu ambayo Takriban kila muislamu anayusika Katika mblango huu Mina albayi wa shira Wanaume kwa wanawake ikhwan Hata wanawake pia wanafanya biyashara Wanaleta mali huku na mali kule Wanawuza Kuna mbino wanafanya biyashara ambayo katika faida Aku ambia mimi hapa sina faida Faida yangu shlingitano Yekithib wallahi Baadhum hata ma ya istahii nani afanya biashara kauda tia faida 2.5 kiefu uqal hada kala ah wa kwambia misi na faida kabisa mimi nakuuza wewe sura zako kwa jina lako tu mimi nakupa hii kama free of charge need a bayin lunuliap kumbe na faida takriban 100% kadhab fil bay' na yuli ambaye moshteri kadhalik qad yakdhib fi al shira mambo kama haya mtume amekwishakutubaini sheikhwan ili muislamu atoke katika ile daira ya al-kadhib atoke kaskadaira ya fujuj aingie katika daira ya abir na ingie katika yale mambo ambayo tumealai salatu wasalam ana au allah subhanahu wa taala anayabariki ndani yake kwa hivyo muislamu atakiwa mara nyingi ekhwan asiangalie au macho yake yasisimame katika katika mambo ya kidunia faida ya duniani mambo ya kidunia au profit yakati dunia au utatengeza mambo mangapi utakwenda wapi katika mambo ya dunia la angalia baraka minallahi tabarak wa taala wa inqal hata kama kidogo lakini al baraka la yaazumha shay la yaazumha shay kosa shilingi 200 kosa shilingi 500 kosa shilingi 1000 walakin fi hadha al bay' fihi baraka فيه بركه من الله تبارك وتعالى كما لvotesja توم عليه الصلاه والسلام اسال الله الكريم بمنه و فضله ان يجعلني واياكم من الذين يصدقون في القول والعمل الصدقه في القول والعمل ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و اله و صحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته